فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بايات الله وقتلهم الانبياء ابي غير حق وقولهم قلوبنا غُل بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون الا قليلا